ليلة من ليالي رمضان عوضها سحرها من القناة رحمة وذكرا دعوة وبشرا لنرتجيه أجرا إلهنا المنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسما كثيرا أما بعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الليلة رمضانية من ليالي رمضان نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الأنسية المباركة وبضيفينا الكريمين معنا في هذه الحلقة وبكم أنتم أيها الحبة ونسعد كثيرا بكم وبتواصلكم حبة الكرام سيدور حديثنا في هذا اليوم عن سلاح يمتلكه المؤمن ولكن البعض يعطل هذا السلاح والبعض الآخر يحسن استخدامه. نتحدث معكم عن الدعاء خصوصا في هذا الشهر المبارك ويسرنا أن نتجاذب أطراف الحديث حول هذا الموضوع المهم مع ضيفينا الكريمين وهما فضيلة الدكتور عبد المحسن ابن محمد الأحمد الداعي الإسلامي المعروف وفضيلة الدكتور عصام ابن صالح العويد أستاذ العضوية تدريس بكلية وصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ورحب بكم ضيفي الكريمين أهلا ومرحبا بكم ترحيب منصول بكم نسعد كثيرا بتواصلكم من خلال اتصالاتكم الهاتفية على أرقام الهاتف التي تظهر أمامكم على الشاشة وأكرر الترحيب بضيفي الكريمين في هذه الأمسية المباركة وأنسى الله سبحانه وتعالى يرزقنا جميعا الإعانة على تقديم ما ينفع للإخوة المشاهدين لعنى نبدأ معكم شخ عصام في هذه الحلقة حديث عن الدعاء وأهميته خصوصا كما شرق بقليل أنه سلاح المؤمن وموقف الإنسان من هذا الدعاء طبعاً. بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أسهل الله عز وجل أن يجعل هذه الساعة ساعة مباركة علينا جميعا نعم. أنت كنت في أول الأمر على الجادة حقيقة بدأت الدكتور عبد المحسن ثم تنيت به لكن الآن قلبت الجادة فما أدري وأنا حقيقة سنقولها الإخوة والله هذه الليلة أتشرف بجلوسي بجواري أخي وحبيب الدكتور عبد المحسن وكم كنت أتمنى هذا لشدة حبي له فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة المشاهدين والمشاهدات وجميعا من نحبهم من إخواننا المسلمين أما ما سألت عن فيما يتعلق بأهمية الدعاء فالله سبحانه وتعالى رب عظيم قادر جل في علاه من أسمائه سبحانه وتعالى أنه علي وأنه سميع وأنه بصير وأنه جل في علاه أيضا كذلك هو قدير على ما يشاء سبحانه وتعالى هذه الأوصف والعظمة لهذا الرب العظيم جعل سبحانه وتعالى من شدة رحمته بهذا العبد الضعيف المسكي عبد في هذه الحياة الدنيا يدبي على هذه الأرض حاله أنه لو أصابه مرض أو أصابته ضراء أو ذهب من هنا وهناك أنه لا يستطيع أن ينفع نفسه ولا أن يضر وليس في من حوله من الناس أيضا كذلك بل ولا من سائر المخلوقات من يستطيع أن يدفع الناس شيئا أو يجلب إليه ضرا فربنا سبحانه وتعالى فتح أبواب السماء وقال وقال ربكم دعوني أستجب لكم دعوني أنت عبد ضعيف ومسكين لا تملك من أملك شيء فتحت لك أبواب السماء فاطرق هذه الأبواب وارفع الدعاء إلى رب الأرباب سبحانه وتعالى فأهمية الدعاء تكمن في أن هناك رب عظيم جليل جل في علاه وعبد مسكين ذليل في كل أحواله إذا لم يرتبط هذا العبد الضعيف لم يرتبط بالقوي الجبار لا شك أنه هلك وخسر في الدنيا وهلك وخسر أعظم من ذلك في الآخرة ولذا جاءت مسألة الدعاء كثيرا في كتاب ربنا فادعوا الله مخلصين له الدين والله سبحانه وتعالى حتى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قال عبارة ما زالت تحفظ وتكرر في كتب السنة وفي كتب الرقائق وفي كل الكتب التي تعلم المؤمن كيف يتعامل مع الرب العظيم قال نبينا صلى الله عليه وسلم في جملة مختصرة الدعاء هو هو العبادة كأن هذا الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فاختصر النبي صلى الله عليه وسلم الحج بكل أركانه وشروطه ومستحباته وما يتعلق به اختصره في عرفة لعظمة هذا اليوم بالنسبة للحج قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة فكأن ديننا مع عظمته وسموله اختصر في أمر عظيم جدا وهو نسألة الدعاء ولذا أيضا جاءت الآثار كثيرة في هذا الشأن في ترغيب المؤمن أي مدة يديه أن يبكي وأن يسيل دموعه وأن يتقرب إلى ربه وأن يحاول أن يفتح السد التي بينه وبين العظيم الجبار التي جعلها هو بينه وبين ربه أما الرب الكريم فقد فتح السماء وفتح الأرض وفتح أبواب الدعاء لكل أحد يريد أن يلتجئ إليه ويخضع ويسأل ذاك الكريم الجواد المنان سبحانه وتعالى جميع جميع جميع أحسن الله إليكم شيخ حسان ننتقل لكم الشيخ عبد المحسن يعني يظن البعض أن الغاية من الدعاء هي إجابة هذه الدعوة وحسب هل هذا الظن صحيح؟ أبدا بسم الله المستعين راض به مدبر معين والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن نساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيد الرضا وأستمد رطفه فيما قضى وأصلي وأسلم على ذاك النبي المصطفى الله روحي صحيح. وأبي وأمي ونسي وما أمن فيه عليه الصلاة والسلام أما بعد قد سبق وغلت يا شيخ وليس هذا المقام مقام تنال على بعضنا لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نكينه للشيخ عصام ولكم أعظم مما نبدي لكم وأن يتقبل ما أكمننا وأخفينا إنه على ذلك قدر سبحانه وتعالى أما قضية هل الإجابة هي الغاية؟ لو كانت الإجابة هي الغاية لنا لها إبليس وناقها أعظى مشتراً لأنه قال أنظرني فقال الله سبحانه وتعالى إنك أول فليست الغاية هي قد وعط الله سبحانه وتعالى فرعون من كل العطايا والمنن لكن هل هي عن رضا من الله سبحانه وتعالى لا إذن القضية قضية يفهمها أولو الألباب والله سبحانه وتعالى وأعظم ما في هذا القرآن وهو كله عظيم أعظم ما فيه أنه يعلمنا كيف نتعامل مع رب العالم يعلم كيف يتعامل مع رب العالمين سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى عن سليمان فلما رأاه مستقرا عنده يعلم أن القضية ما هي بغاية الإجابة ووس قضية أصلا هي مع العطية فيها اختبار قال هذا ما يشتغل في العطية وخلاص انتهى ونسى رب العالمين قال هذا من فضل ربي ما انتهت القضية طيب ليش أعطاك قال لي يبلوني هذه أصلا اختبار هذه بعدها يا أم عطيها أو حرمان ليست لذاتها أصلا قال الله عز وجل ليبلوني أشكر ثم أزاد وأعطى أكثر أم أكثر ثم بدأ يوصل القضية كما تفضل الشيخنا القالي أن القضية فيه واحد فقير ومن على عرشه استوى في السماء سبحانه وتعالى غني من العالم قال فمن شكر تأتي عطايا أخرى فإنما يشكر لنفسه فالقضية ما هي قضية بعض الناس إذا سأل الله سبحانه وتعالى فأعطاه رضي وإذا ما أعطي تجزع وسخف قال الله سبحانه وتعالى أن القضية ليست النبي صلى يقول أن القضية ليست قضية الآن عطية جاءتك قال من رضي فيها بعد البلاء هذا في شيء أعظم وفي شيء أسوأ من رضي فله رضا في أعطاء بعدها لكن كيف مع رب العالم ومن سخطه عليه الصلاة الشاهد أن الله سبحانه وتعالى عظيم وقال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا مشكلة لما نسمع الأحاديث وما نتفكر نقول نحفظينها القضية أنا أبغى نحفظها نبغى نتشعيلها كل يوم إيش الكلام هذا أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد ما عرف الواحد مسألة واحدة كل واحد مسألة يطلب عنده مليون طلب طلب لأولاده طلب لنفسه طلب ثم يعطيها الله سبحانه وتعالى قال ما نقص من ذلك ما نقص ذلك من كل شيء فا أرجع وأكرر وأعيد على كلام الشيخ زاالا غير أن القضية قضية وكل ما زاد العبد افتقار لله سبحانه وتعالى كل ما زاد عطاء الله. اللهم اجعلنا أفقر الناس يعني فقراء الناس. يا ذكرتهم طرف يعني في محور أول قضية أهمية الدعاء الإنسان المسلم. لكن نريد أن نقف يعني حول غفلة بعض الناس عن الدعاء خصوصا إذا كان يعني ليس يعني صاحب حاجة. يعني البعض لا يدعو إلا إذا نزلت فيه ملما أو احتاج إلى هذه الدعوة والبعض الآخر قد يغيب عن هذا السلاح وهذا الأمر بالكليه لا في حال الرخاء ولا في حال الشدة بظنكم ما هي أسباب هذه الغفلة؟ يعني أخي بارك الله فيك يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعوة لله أنا أريد أن أقف يعني وقف يسير هنا مع مسألة القلب المشكلة في بعض الناس المشكلة أنه يظن أنه حال عدم وجود مصيبة تجعله يلج إلى أحد من الخلق أو يلجأ إلى الخالق سبحانه وتعالى فهو في غينا كاملا تام هذه القضية هي مسألة قلب هذا القلب كما بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كان في بعد وغفله وإعراض عن الله عز وجل وعن آياته في الكون كله هذه الغفلة جعلت هذا القلب الذي جعلت هذا القلب يشعر بشعور هذا الشعور هو أقسى أقسى ما يكون بالنسبة إذا كان مسلما فهذا الشعور بالنسبة له شعور يعني يكاد أيقع يقع عليه فيهلكا تاما كاملا محمد. وهو يشعر أنه في غنى محمد. إذا شعر العبد يوما من الأيام وساعة من الساعات أنه في غنى عن الغني سبحانه وتعالى في هنا وقع في المهلكة التامة الكاملة ولذا كان كما ذكر الشيخ قضية أنه متى يشعر العبد أنه بالفعل ذو عبوذية لربه سبحانه وتعالى إذا افتقر إليه تمام الافتقار وتوكى عليه تمام التوكل بعض الناس من الذي يجري له يكون في غفلة عن ربه سبحانه وتعالى ثم الله ينعم عليه ويمهي له يستدرجه سبحانه وتعالى بأنواع النعم ثم في هذه اللحظة تحسر الطامة وهي أنه ينسى أنه مفتقر إلى ربه فيبدأ في لحظة هذه اللحظة هي من لحظات البعد الكبير جدا عن الله عز وجل هذه اللحظة هي لحظة أن يشعر بأنه ليس مفتقر إلى ربه ولا بحاجة إلى عفو وسط ربه سبحانه وتعالى في كل أموره. يعني خذ بعض الأمثلة أخي على بعض الناس على بعض الناس في هذا الجانب لما يشعر بأنه بعيد عن ربه سبحانه وتعالى أو, أو أنه مستغن عن ربه سبحانه وتعالى في كل أحواله ما الذي يجب للناس يعني الآن في فيما قص الله سبحانه وتعالى في قارون وفرعون وهامان وأنواع الطغاة الذين جاء ذكرهم في كتاب الله عز وجل ما الذي ألجأهم إلى أي صوبهم من يبتعد عنه إلا مسألة عدم الشعور بالافتقار إليه سبحانه وتعالى لو لو استشعر العبد أنه بحاجة إلى ربه في كل إحواله ذاك الوقت. هل سيعصي هل سيبتعد؟ هل سيطغى هل سيظن ظن سوء بربه أنه ليس بقادر عليه أبدا وإنما القضية فقط هنا عند هؤلاء كلهم وفي هذا العصر الحديث كثير من هؤلاء الناس وقد شاهدنا يعني مرة من المرات أذكر ذكر لي بعض الأحبة يقول عن شخص أعرفه معرفة تامة وهذا الشخص أعرفه وأثق فيه ذقة تامة يقول ويحكي عن هذا الشخص يحكي عن زميل له هذا يتكلم عن والده يقول والدي رجل ممن أتاه الله سبحانه وتعالى غيرا واسع غينة واسع يقول إلى الغاية مش. يقول فجاء فوضع قبرا في بيته الرجل لا يدين بالإسلام بل بالنصرانين يقول وضع قبرا في بيته وبناه من الذهب المصفى من الذهب المصفى يقول فكن له يا ولدي أنت تبني هذا هنا قد ما تدفن قد ما تدفن هذا القبر حتى وهم النصاري يدركون لنا القضية بيد واحد أحد جل في علاه هو الذي يدبر وهو على كل شيء قدير ولذا أنا أقول للإخوة الدعاء هو في أصله ماذا هو ضعف وانكسار في قلب العبد بعده يلجأ لجوءا حقا إلى الله سبحانه وتعالى فمتى ما شعر بقوة الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير متى ما دخل هذا إلى قلبه عندئذ سينقلب إلى دعاء ولجوء متى ما ضعف ضعف يقين الله في قلب العبد اليقين به وضعف الإيمان بقوته انقلب الأمر إلى استغناء هي متقابلة تماما هذا الإنسان دخل فيه مسألة أنه حتى وإن كان غير مسلم لكنه لجأ دخل فيه مسألة عدم اللجأ والاستثناء الكامل عن الله سبحانه وتعالى يقول الابن عن أبيه يقول ذهب والدي مرة إلى دعوة في أوروبا يقول ثم عاد وهو سبعة معه من زملاء هو الثامن لهم يقول لما جاءت الطائرة واقتربت من ساحل بلدنا يقول حصل في الطائرة خلل سقطت الطائرة يقول اشتغل طبعا رجل كبير ومعه أناس مثله صحيح. يقول فاشتغلت البلد كلها في إنقاذهم وفي البحث عنهم وكذا المهم يقول يوم ويومين وثلاثة وأربعة وسبعة وعشرة وجدوا كل السبعة إلا هو لم يجده صحيح. يقول الطائرة سقطت على الساحل القريب تماما من البلد يقول بحثوا وبحثوا يقول ما وجدنا كل وجد, اللي وجد أباه اللي وجد أخاه نحن لم نجد أبانا يقول فطلبنا فرقة إنقاذ من هنا خاصة في البحث في المحيطات والبحار يقول فجاءت سبحت أكثر من شهر تنقب في البحر ما تركت شيئا أبدا مطلقا يقول ثم رجعت قالت ليس له أثر أبدا مطلقا سبحان, سبحان الله لا إله إلا سبحان الله, الله. سبحان يعني ما الذي جعل هذا الشخص الآن لوحده من بين هؤلاء الأشخاص لا يستطيع فقط أخي لا يستطيع فقط أن يختار المكان الذي يموت فيه ويقبر فيه الله. منتهى الضعف منتهى الذل ولذلك من تذكر ذلك دخل في قلبه ما يقابل هذا ما يقابله جيني. من تعظيم لله سبحانه وتعالى. أحسن الله لكم. سيدنا المحسن يعني دكتور عصام قبل قليل تحدث عن قضية الاستغناء كنا يعني تذكر قصة إحدى الأخوات ذكرتها لي قبل قليل التي يعني سول لها الشيطان بأنها يعني بأن طلباتها دون أن تدعو هي مجابه. حدثنا عنها هذا الأمر. يعني أذنتي قبل ما تقصّص قضيتها كيف طرق أو كيف تكلم الله سبحانه وتعالى في القرآن عن القضية الذي ذكرت قبل قيلناه الإنسان يستغني في قضية النهيدة أعطي قال الله سبحانه وتعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا الآن وين موقعهم في البر يقول الله سبحانه وتعالى أفأ منتم من في السماء أي يخشى بكم وين جانب البر البحر لي والبر لي ليس لي أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم علينا وكيلة ثم قال بعدها أو أمنتم أي يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا أعظم الأول من الريح فيغرقكم بما كفرتم سبحان الله ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا يعني شوف العظمة أن البحر لي والأرض لي وقادر على أن لا أخصد بك لا هنا ولا هنا بل أعيدك وأجعل لك حاجة تأخذها وتنسى القضية وأأخذك مرة ثانية المكان مكان دعوتني فيه قال الله سبحانه وتعالى وإذا أذقنا الناس منا رحمة ثم إذا وإذا أذقنا الناس منا رحمة من بعض راء إذا لهم مكر في عياتنا خلاص جاءتهم النعمة قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيرواكم في البر والبحر حتى إذا كنت في هذا حال الإنسان دائما إذا كنتم في فلك وجرين بهم بريح طيبة ما عندي مشكلة وفيرخوا بها مو بس طيبة فرحان بحياتك وكل شيء عندك وفيرخوا بها جاءتها هذه حناصف جاءت مشكلة وجاءهم موجود من كل مكان البنت مرضت أم تعبانة ولا أم ثعبانة والوالد متوفي وسمعت عليه ثم قال الله سبحانه جاءهم موجود من كل مكان وظنوا أنهم أتيطرهم دعوا الله ومخلصنا له الدين لئن أنجيتنا من هذه كم مرة قلناها واحد أسأل كم مرة قلناها كنا نقولها يا رب بس هذا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ولما أنجاهم إذا يبغون في الأرض بغير الحق ما قال الله سبحانه وتعالى هذه الصورة قال يا أيها الناس إذا ما عرفت ربك الآن ستعرف فيهم إنما بغيكم على أفسكم متاع الحياة الدنيا ثم ينبئكم لك القضية أعظم قال الله سبحانه وتعالى هو قادر يجعلني وإياك والله إنه قادر أن يجعلني وإياك أدعو وأنا قائم وأذكر رب ذلك ما أشتغل على النظر في الفضائيات وال الأمور تظهر هو قادر يجعلني يقول الله وأنا جالس قد إذا مسكم الضر وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه ثم قام يقول يا رب عنده مشاكل أو قائما أو قاعدا طيب لو لم كشف الله سبحانه وتعالى عنه الضر مر لازم كأن يدعونا إلى ضر النجسة أشاهد أن يعني هذا في القرآن أعظم من أن يذكر قضية الرسالة جاءتني الشيخ وأقول استغرب سبحان الله صدق يعني الإنسان عجيب عند الإنسان لا يطغى الرأي استغرب جاتني رسالة فيها نصها يقول أنا يدعو الدعوة واستجيبت لي جني شيطان يقول طيب أصلًا هي كانت تجيب بدون دع بدون دع سبحان الله أصلًا قل ما يعبأ بكم ربي ثلما تقولا لو لا دعاءكم فقد كذبتم فإن الله سبحانه وتقول الذين استكبروا عن عبادتي يستكبروا عن عبادتي سيد أخوانا جهنب الداخل الله أن يرزقنا إياكم الأدب آم. معه أمين الله أزعكم الخير شيخ عصام يعني لو أردنا منك حديث يعني للأخوة والمشاهدين عن أوقات الإجابة وبعدما يمكن شحنة الأنفس الآن وكذا يعني أوقات الإجابة وخصوصا في شهر رمضان هناك يعني أوقات نريد أن نبه الأخوة والمشاهدين عنها خير يعني معلش قبل اوقات الجامع يعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن الآن في هذا الجو جو الدعاء لربنا سبحانه وتعالى حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى النبي وسلم يصف ربه جل في علا الان اعلم الناس اعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى هو هذا النبي الكريم كيف يصف ربه جل في علاه في يقول ان ربنا حي كريم ربنا سبحانه وتعالى حي وفي نفس الوقت كريم سبحانه وتعالى اعظم الحياة واعظم الكرم عنده جل في علاه حي كريم يستحي يستحي من عبده إذا رفع يديه يدعو ربه سبحانه وتعالى يدعو الله عز وجل في أي أمر من أمر الدنيا أو الآخرة أن يردهما, يردهما صفرا سبحان الله حي وكريم ولا يردك صفرا فإذا كان كذلك عند إذن إذا وقفنا عند هذه النقطة عند إذن نتكلم عن أوقات الدعاء هو الأهم أخي الأهم الآن أن يستشعر العبد أن يشعر العبد بأن الدعاء بالنسبة له أمر ضروري جدا ولا بد منه أن إذا شعر هذه الحاجة وتوجه القلب للرب، فيدعو في أي ساعة، فيدعو في أي ساعة، في أي لحظة، في أي وقت، في أي مكان، في أي كان في سيارة، في طا في قارب بحر، يونس عليه السلام، في وفي وسط البطن الحوتي يدعو ربه جل في علاه، واستجاب الله له تستجمنا لك كما قال الله عز وجل ثم غيره أيضاً كذلك ذاك في رأس جبل وهذا في وسط غار، وهذا في القضية أولاً أن الدعاء إذا خرج من قلب صادق في أي مكان في أي زمان أبدا ثق بالله عز وجل ورضى به هو الكريم سبحانه وتعالى فأبشر لكن ارفع والجأ إليه ثق أما إن سألنا عن الأوقات التي تكون أفضل وأقرب لإجابة الدعاء فهي كثيرة وهذا من كرم الله وسعة فضله سبحانه وتعالى ولذلك تعجب في أوقات الإجابة هذه والله لو جمعها واحد لو جمعها فقيه، أحصوها فقيه، وجمعها بعض أهل العلم لو أحصوها وجمعوها ستجد أنها تشمل أكثر أكثر يوم الإنسانة أكثر يوم الإنسان تجد أنه ما يكاد يمر وقت يسير إلا وتجد فيه وقت مرغم. وقت م... وقت إجابة وقت أفضلية للدعاء وكأن ربنا سبحانه وتعالى يقول فتحت لكم أبواب السماء ما رضيتم زج فأقبلوا فخذ مثلا من أبدا من لحظتنا هذه وانضِ إلى لحظة هذه من الغد مرغم. ستجد كم وقت إجابة دعاء في المبارك أوقات كثيرة جدا يعني الآن سنقبل على ثلث الليل الآخر الذي ينزل فيه ربنا سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمة فيقول هل مسائلا فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له وهكذا خذ من كرم ربنا سبحانه وتعالى في هذا الباب والعجب أن ربنا يبحث يقول للناس هل من سائل فراختب سبحانه وتعالى هل من سائل هل من سائل هل من مستغفر هل من منيب هل من تائب يتوب فيقبل الله سبحانه وتعالى توبة ثم منطي بعد ذلك وهذا الوقت ليس بالقصير ثلث الليل ثلث الليل كامل ثم ندخل في ما بين الأذاني ما بين الأذان والإقامة هو في نفس وقت الأذان إجابة ثم بين الأذان والإقامة إجابة ثم ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وقت ذكر وقرب من ربنا سبحانه وتعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في مسلم وفي غيره أنه كان يمكث في المسجد إلى طلوع إلى طلوع الشمس ثم يخرج الناس ثم يأتي وقت الضحى الذي هو أفضل الأوقات صلاة النافلة في هذا الوقت عندما ترمض الفصال هو وقت عبادة وذل لله سبحانه وتعالى ثم تدخل بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر ثم هكذا تمضي تمضي في هذه الأوقات التي هي كثيرة لكن من, من يقبل بها من يقبل على ربه في هذه الأوقات وأعجبتني عبارة ذكرها الشيخ بارك الله فيه هذه القضية أخي ليست قضية أن نعرف يعني المعلومات في قد حشيت والله كثيرا حشيت, حشيت حشيت حشوا ولكن المصيبة والأدهى والأمر العمل الحمل يا أخي الجامع ليش يعني لو سألت نفسي وسألت أحبتي ليش نعرف أوقات الإجابة وهي كثيرة ليست بالقليلة أبدا لكن ليش ما نقبل إليها وفيها ونرفع الأيدي إلى ربنا سبحانه وتعالى السبب قلب قل ما سشعر أهمية هذه الأوقات عندنا وقت الإفطار الآن وقت الجامع الجمعة ما بعد صلاة العصر إلى, إلى غروب الشمس إلى دان المغرب إذا صعد الخطيب على على منبره. فوقته إجابة كل هذه أوقات إجابة من الكريم سبحانه وتعالى ولكن بس القلب يستشعر سيأخذ منها الكثير الكثير بإذن الله سبحانه وتعالى أحسن الله, الله. لكم هل يعني ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن أمورا يفعله العبد قبل الدعاء وبعد هذا الدعاء أحسن ف... سبحان الله حتى في السنة فأذكر تعليق على كلام الشيخ نسيخ لو استمعت هالأوقات إجابة كلها، واستمعت في العبد جميع الأمور اللي العو التي يعني سبحان الله تكون سبب في إجابة داود أشاف يعني أصلا شكلهم يرحمون هالناس كيف رب أرحم الراحل وأخبر ويطيل السفر شوف اجتماع كل الأمور يطيل السفر المُسافر دعوة مسجَّل ثم يرفع يديه إلى السماء ما دعا ولا أشرك ولا راح عند قبر ولا شيء دعا رب واحد يمد يديه, يديه إلى السماء لا لا. لا ويقول ما قال يا فلان ولا يا ولي ولا يا لا يا رب اسم أصلا وصيفة كلها رحمة يدعى الله من ربوبية يا رب يا رب يعني الآن مضطر والله سبحانه يجيبه المضطر مسافر والله يجيبه مسافر استمعت فيه قضية أي وقت لكن الله سبحانه وتعالى عظيم وأعز من أن ينسى وأعز من أن يساوي بين من يعمل ومن لا يعلم من إنما يقبل الله من المتقين قال فأن مطعمه حرام ما نسي الله عزيزه كم لخمة تمتع فيها ويحرام كم قرض ربه يأخذ وكم ظلم ظلم أيتام وكم, وكم مات ما ما نسيها أوقات يوم كانوا في وقت الرخاء الله سبحانه ما أخذها منه أخذها منه في, في أشد يوم احتاج شعشد الحاج قال ومطعمه حرام ووو وسره حرام فأنا يستجاب له كلمة قوية أن يستجاب له هذه يعني قبل لا أدعو لازم أتذكر أن إذا احتاجت رب العالمين لا بد أعلم من ذكر الله في الرخاء ذكره الله في الشدة لأجل هذا الله سبحانه وتعالى ذكر أمور ما تحل في صورة الأنبياء وجه كامل ذكر فيه أمور ما تحل ذكر أشد حالة عقم في الدنيا لو ذهبت بالتقرير لكل مساء العالم ودفعت مليارات عشان يعطونك أمل واحد المئة أن هناك سيكون إنجاب احتمال واحد المئة ما أحد يعطيك احتمال واحد المئة أيوب عليه السلام وأيوب إذ نادى ربه هذا نادى ربه لا تقال يا رب ليش الفرق بينهم والمسألة هنا أصعب من قضية لقمة ولا أحد يعطيه ما فهم سافر أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين في الفقر والأدب مع الله سبحانه وتعالى طيب الآن عمره مئة سنة زوجت تسعين سنة عاقر يعني لو كان عمره عشرين سنة هي عاقر أصلا هو عقيم يعني كل الأمور مجتمع أي واحد منها كثير ما لم يجيه والذرية. قال الله سبحانه وتعالى فكشفنا هذه منظر فائل ثورية يعلمك الآن ليش فائل ثورية فكشفنا هذه منظر وآتيناه أهلا خلاص هو ما طلبك طلب بس يكشف الضر فقط ما استني الضر شوف العطائش رب العالين يعني إذا كان معك بطاقة وفي البنك عندك 300 ألف تقدر 35 سلام وباقي لك وعدت باقي 35 سلام زيادة إذا عندك 2000 ما تقدر 35 سلام فقال آتيناه أهله سبحانه ومثلهم معهم كل هذه تقرحنا من عندنا وش بعدها؟ الرسالة اللي بعدها لكل من يقرأ قرأ. قال وذكرها الداعين لا للعابدين سيعطينا الله ليش ذكر العابدين ثم ذكر وإسماعيل وإدريس الكفل كلهم من الصالحين وأدخلناهم في رحمتنا هي الرحمه الرحمة الحين حين أعطيت إيوب كالعطائي إنهم من الصابرين ثم ذكر أسوأ حالة سجن في الدنيا واحد نسجون هنا عنده نور وعنده أكل والذي روائح وعاتي ظلام ظلمات ثلاث و... والروائح ادخل محل أسماك وشفر فيها حتى ترقها ما بالك إذا كنت هذه الرائحة خرجت من بطن سمكة و... وآذتك ما بالك لو أنت كنت في المصدر والقضبان أو حوت والحوت تطلع تخيل عاد الحالة ما لازم نستشعرها عشان الحالة. صورها نعم. إيه نعم قال إني مسني وذنون إذ ذهروا مغاربنا فضنا هذا نقدر عليه ثناء في ظلماتي اللّا إلها إلّا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فقر فس فستزل فس فستزل فسجبناه طيب ليش فاعل فورية هنا فاعل فوري ثم بعد ذكره زكريا الأولى أسواء حالة ماء الثانية أسواء حالة عقم وزكريا إذن هذا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ليش فا فا فسيعلمك أن ليش فاستجبنا له ووأهبن له يحيى وأصلحنا له زوجة هو ما ترب إصلاح الزوجه بس واحد وأصلحنا له زوجة ليش قبل الدعاء كان عنده أمور إنهم كانوا يسارعون فالإجابة جد سريعة على قدر سرعتك في العمل في أيام الرخاء على قدر إتجابة الله لك في أيام شدة قال فإنهم كانوا يسارعونها في الخيرات ويدعوننا متى فالضي شدة سؤال اللي تسألتك لا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ففي نهاية إلى نهاية الآيات <ساب> يوم من ذكر الله سبحانه وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم ما قال فادعوني قال فاعبدوني لأن القضية ما في قضية بس تعاد سووا لي تبغى قبلها رح سووا لي تبغى وبعدها سووا لي تبغى وبعدها تعال أجل فالقضية تبغى ل حتى زكريا عليه السلام لما دعا وين راح نادته ملائكة وهو رايح يا الله عز وجل، قام يطالع اللي يبغى قبل التراويح ودعاه دعوتين وبعد يرجع سوى اللي يبغى لا راح يتابع الموضوع نادته ملائكة وهو قائم دعاوا بعد قام يصلي يتابع الموضوع وهو قائم يصلي في النحو فأسأل الله أن يجعلنا ويأكم مسارئين الخيرات آه. ومن يدعوه رغونا وراء هذا تمني الله يزايا في شيخ عصام يعني إذا أن نوسع مسألة كما أشار الشيخ عصام قبل قليل إلى يعني وقف مع أسباب إجابة الدعوة وفي المقابل موانع هذه الإجابة. أخي في عبارة دائما نقولها إخوان المصريين نقولنا ربنا رب قلوب. في المسألة في الدعاء أخي هو هذا القلب ما موقفهم من هذا الرب سبحانه وتعالى؟ يعني إذا كسر العدد. انكسر عبد القلب هذا القلب انكسر لله سبحانه وتعالى انكسارا عظيما ودل لله عز وجل أبدا جاءت الإجابة مباشرة وإذا الأثر المشروع على عمر فاروق رضي الله ماذا يقول, يقول يقول إني لا أحمل هم لا أحمل هم الإجابة يا أخي ما نحمل هم الإجابة ربنا وعدنا بالإجابة وقال ربكم ادعوني مباشرة حتى سبحان الله المفسرين يقولون هنا ما جاء أي فاصل يعني وقال ربكم ادعوني ما قال سأستجيب فأستجيب وكلهم سأ أقول ربكم ادعوني أستجيب لكم مباشرة قطعة الفواصل ولذا دعوة التوحيد هي قائمة على أن ليس بيننا وبين ربنا وصاة أدعو ربك لكن بالقلب الصادق سيأتي فأعظم أعظم أعظم سبب ووسيلة تلجأ بها إلى ربك سبحانه وتعالى هي انكسار هذا القلب ولذا سبحانه حتى الكافر الكافر إذا بل الملحد الذي كفر بربه وعاند وتكبر على مولاه متى كسر لله سبحانه وتعالى وذل استجاب الله عز وجل وقد ذكر القرآن هذا كثيرا. وحصل في التاريخ من هذا كثير جدا ذلوا لله فقفض الله عز وجل فكيف لا يقبل من المسلم كيف لا يقبل من المصلي القائم العابد الذي هو موقن بالله سبحانه وتعالى لكن المشكلة كما في الحديث الأثر المشهور إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله وهذا الأثر في إسنادي شيء من الضعف لكن شوهده كثيره ولذا حسنه جماعة من أهل العلم لا يقبل الله عز وجل لما تدعو يا رب يا رب يا رب آمين آمين آمين آمين آمين, آمين والقلب وين في إمبارات الهلال والقلب وين في إمبارات مدريش والقلب وين في السيارات والمعارض والقلب وين في مدري يا أخي ما والقلب مثل المرأة أحيانا القلب في المطبخ ولا مع العيال ولا ربنا سبحانه وتعالى هذا الفرق أنا لما أدخل على ملك من الملوك وأقول له أنا محتاج وأنا وأنا هو ما, يعمل ما يعلم عن قلبي لا يدرك ما الذي فيك هو آدي فإذا يعني إذا تصنعت له إذا تحذلقت وبديت حاول وأنا ما أحبه ولا أبي قدم يمشي موري أو لا, لا يعني سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى إذا صدق هذا القلب لجأ لله سبحانه وتعالى فأبدا لا نحمل هم الإجابة ولكن متى أخي متى هذه الجبهة تصل إلى الأرض وهي تقرب عبودية الرب سبحانه وتعالى موسى عليه السلام لما خرج طريدا خائفا يترقب عليه السلام لما لجأ إلى ربه ماذا قال ربي شوف كيف الانكسار وهذا تبع لما ذكره الشيخ بارك الله فيه ربي إني لما أنزلت إلي من خير فطير انتهى انتهى ما في شيء ما في أسباب تعلقي برب الأسباب سبحانه وتعالى مسبب الأسباب تعلق به لوحده مبهاش رأى مبهاش جاء الكرم جاءت الزوجة و الغنى بل و جاء النبوة بعد ذلك الملك كله جاء للنبي الكريم وأعطاه الله الزوجة ما أعطاه من ملك الدنيا وله في الآخرة ما هو ما هو في القضية أخي أولا ادعوا ربكم إيش تضر عن أخويا تضر تضر ربنا سبحانه وتعالى كلما كان الدعاء أخف كان أقرب القبول لأن بينك وبين الله عز وجل كافا يا بعدها ماذا؟ ذكروا وحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه إذا أن إيش؟ يا أخي خفي الله عز وجل ما يريد رفع الأصوات منه ما يريد أن نسمع الناس ما يريد يريدك فقط أن يعلم سبحانه وتعالى من قلبك الصدق واللجأ له وحده جل في إله ما تناشعرنا بهذا فأبشر أبشر هذه أعظم قضية الأسباب كثيرة لقبول الدعاء لكن لا يمكن أخي لا يمكن أن يقبل دعاء والقلب وسيقبل الدعاء سيقبل الدعاء حتى وإن خلى من أسباب كثيرة متى كان القلب إن شاء الله لله سبحانه وتعالى ممكن وتوجه متوجه لاجه. لو سبحانه وتعالى ها. الشيخ الإسلام كان يسجد ويقول أنا المكد وابن المكد المكد يعني الفقير الضعيف المنتهي ما لي أحد أنا المكد وابن المكد وهكذا كان أبي وجدي كلنا لك ليس بأيدينا شيء فانتما افتقرنا وانكسرنا له سبحانه وتعالى القلب هذا متى ما خشع لله أبدا ولذا أخي أنا أعجب حقيقة يعني من أدركنا من أجدادنا وجداتنا يعني رأينا سبحان الله قبول الدعاء كيف ما عندهم كثير عبادة ولا يعرفون كثير من الأحكام التي نعرف والله يمكن ما يجي العلم الذي عندهم العلم اللي هو علم الأحكام وكذا ما يجي مما عندنا ولا واحد المئة ولا واحد شوف واحد المئة ما يأتي ثم أذكر جدة الله رحمه رحمه أذكر هذا جيد والله في مسألة رفعت يديها والله أحبتي مباشرة والله مباشرة وأنا كنت صغير في الخامسة وأذكر مرأة عجوزة عابدة كان ابنها جاء بنات فأردت لابنها هذا أن يأتيه أولاد يعينونهم في هذه الحياة الدنيا ليس يعني كرها لنزق الله لا وإنما طلبت فكر من الله وجوده والله رفعت يديها فقالت يا رب ابني صالح ارزقه ذرية عيال كيف دعاء والله يحبه يعرفه، ها؟ يعرفه؟ <تصفيق> الآن يعني من حين أن دعت الجدة بهذا الدعاء كل الذرية التي بعد هذا الدعاء كلهم ذكور، كلهم ذكور، وأبناؤه وبناته 90 أو 95% كلهم ذكور الذرية. إلى الآن بل بعض الأبناءه بعض أبناءه يقول يبه يعني جدتي الله يغفر لها ما أحد نجيب بنات سبحان, سبحان الله وهذا كثير كثير أخي لكن ليش؟ القلب. أحسن الله. وهذا القلب. أحسن الله ليكم فد. طيب شيخ حال إجابلك الشيخ المسن. الله يا أخي ما أدري أنا كيف سمعت. تقول عن كل الدين تريده. أنا أنا لكن. والسرعة دور على الشيخ المسن. صل الله عليه. أول الله سبحانه وتعالى يوفقنا لهدى وجعلنا في البر. مم. القضية قضية لازم يأذن فيها الله سبحانه وتعالى. لن يطاع الله عز وجل إلا بإذنه. وقضية من أسوأ ما يبثل الله سبحانه وتعالى بالعبد أن يحجب بينه وبين الله سبحانه وتعالى قال ابن القيم والتوفيق هو أن يتولى الله أمرك كله ولا يكلك إنسك طرفتين قال والخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك لكن الله سبحانه لا يظلم أحد لا يظلم أحد لأجل هذا قال والذين اهتدوا شوف الجوائز زادهم هدى والتقوى لدوره قرب القلب قال وآتاهم تقوى دائما تسأل ويجيب كثير من أهل العلم هو إجابة صحيحة لكن يا ليتنا دائما نذكر جواب القرآن يغنم على ما العمل عمل أن يكون عملك بعدها أحسن طيب هذه الآية أحسن من هذا إجابة والذين اهتدوا زادهم هدى ثم صار يحس في قلبه أن صار يرفض أشياء كان يقبلها أول تغضب الله سبحانه وتعالى طيب كيف أهتذي أن تقول والذين أهتذوا وزادهم بدأ كيف أهتذي هداية مين سهلة ما هو المفروض أن أقول لك تكفة تعالى هداي. أنت مسؤول على هداية نفسك على. والذين جاهدوا فينا لا. لنهدي أنهم سبنا طيب كيف المجاهدة ويفصل لك القرآن وإني لغفار لمن تاب لازم أنت عندك أمور لازم تخليها وآمن وعمل صالحا كلها بينها وعطف إذا عملها لا يضرب بأيه امتدى بأيه امتدى تكون نقطة ثانية بعدها ثم اهتدى قال الله عز وجل كيف ولو أنهم فعلوا ما قال قرأوا ولقال سمعوا ولقال حفظوا الجزء العلوي هذا ليس هو المحك إنما هو وسائل حتى تصل قضية القلب قال الله عز وجل ولو أنهم فعلوا فعل يسمع تطبق فعلوا إيش ما يعظون به ثم رقيل لها لا, لا يغتب بعضكم بعضها ثم رقيل لا يبدي نزيلته وما زالت عباية لعلكتف متبرجة عند الناس ثم رقيل لها يا أخي لا تأخذ هذا القضاء لا تطلع البرنامج يا أخي ما يجوز لك غض من أصارك غض من بصرك قال لو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان وإذا قال الله لكان اسمعها. قال لكان خيرا لمن الله غني عن ذلك. قال خيرا له هو المستفيد الأول والأخير وأشد تثبيته ما تجده يقص على حدوانا ترى بظل الفتن لأن الله سبحانه يثبتها في القراص كذلك ينثبت به قال وأشد تثبيته وإذن ما أجمل كلام رب العالمين وإذن لآتيناهم من الكسبان الآن هم من لدنا هذه من لدنا تكفي عن كل شيء لو ما جاء بعدها شيء قال أنا أتولى عطاه قال من لدنا أجرا عظيما نتيجة النهاية ولا هديناهم صواطا مستقيما بعدها قال ما قالوا مي يسمع أو يحب الله أو يحب رسوله، ومن يطع قضية كلها تطبيق ومن يطيع الله ورسوله فأولئك ما هم بشعطايا في الدنيا مع الذين أنعم الله عليهم وهذه الدعوة اللي أنا دعاها ندعيها في كل ندعيه صلاة وأسأل الله أن يدخلها في قلوبنا أهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم منهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا شكال بعدها ذلك الفضل ما أحد يعطيك يا من الله طيب وكفى. بالله علينا سبحانه احسن <تصفيق> الله عليكم معنا الاخ ابو حديثة من البحرين فضل السلام عليكم فضل اخي ابو حديثة السلام سلام عليكم, عليكم. شكرا على البرنامج الجميل الله يبارك فيك شيخ بياني شكال شوي انك مما احس اني باورتزم شوي توضح صوتك اخ ابو حديثة نعم شيخ واضح احي نعم تعيد السؤال وتوضحه قليلا فضل شيخ أنا أحد بالنّيال إن تجّم وأكون على طريق المنهج الصحيح يعني والله ما بقى شريط ما سمعته ما حاضرة ما حضرته إلا إنه يضع في ماني وأحس إنه ما الله يجيب دعائي فاليت واضح عند شكل عندي تدعوني جاك وراخي الله يغفر له سلوا أول أخو حليف الله يسأل عنه قضية المنهج الصحيح إذا أراد الدخول في المنهج الصحيح أنا ما أريد الاستقامة يعني الاستقامة. يبحث ها. عن الاستقامة وعن طريقةها، وأيضًا <تصفيق> كأنه يشعر بأنه أن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب له إذا دعا أو كذا أو لا هو بنفسه ما ما يتوجه للدعاء يعني في هذه المسائل ممّا وحتى في سؤال الأخت التي سألت أول مرة يعني تقول أنا لساني ما ينطق بالدعاء ويصعب علي هذا وذاك هي علاجها في كتاب ربنا سبحانه وتعالى في الآية التي ذكر الشيخ واضحة في الدلالة ولكن أنا أريد أن أسهل على الناس طريق الهداية يعني طريق الهداية يسير وسهل لكن يحتاج إلى شيء من المجاهد هو الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلاً سبحان الله هنا سبيل الهداية دائم يأتي في القرآن مفرد دائم يأتي في القرآن مفرد ويأتي سبل الشر يعني مجموع. إلا في هذا الموتر لما فقط في تيسير أمور العباد بعض الناس يظن أن إما يمسك خط واحد طريق مستقيم من هنا خط واحد في عبادة واحد أو في طريقه واحدة وإلا معناه لن يصل هذا ليس بصحيح هنا والذين جاهدوا فينا جاهد سيصل إلى سبل هذا ما هذا عجز عنه سيصل إلى قضية آخر لذلك أنا أقول للأخت للأخضر وغيرها يعني من أعظم ما يعالج انطلاق اللسان في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى آيات الوعد والوعيد السور القوية في كتاب ربنا هذه التي تجعل الإنسان أصلا يلهج لهجا ويعني بقوة ولجأ تام إلى الله سبحانه وتعالى وهذا الأخ الذي يريد الآن الطريق المستقيم يا أخي سورة إبراهيم كمثال أنا أريد من كل واحد يقول والله أنا حاولت بذوي يعني ودي أصير مستقيم ودي أكون ألتزم بالأوامر والنواهي من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم يأخذ سورة واحدة من كتاب الله يأخذ سورة يقرأها يتدبر فيها يتأمل والله تأخذ بيده هذه السورة حتى تدخله الجنان ويمر بالنيران ما شعر بها بإذن الله لكن يستجب له هو. ويقرأها بتمس. سورة إبراهيم واحد من الإخوة جاءني قبل سنوات نفسه وقال وانا وانا قلت أبدا تعرف سورة إبراهيم؟ تقول معروفة. <تصفيق> يقول لي كذا. كن معها. كن معها بسخ. والله يحلف بالله عز وجل. المرة سافر يقول والله شفت كل بلاء. خمور ونساء وأو على نفسي يقول طلعت كان مع المصحف الصغير. يقول أخذت قبله يقول طلعت أقرأ في سورة إبراهيم. يقول والله ما كان شيء أمامي. يا أخي لما تقرأ يعني. وقال الشيطان لما قضي الأمر. إن الله وعدهكم بعد الحمد. فخلفتكم. إن الله وعدكم وعد الحق والشيطان وعدكم وعد الباطل فالله سبحانه وتعالى وفى بوعده جل في علاء والشيطان أخلف الناس إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان ما في سلطان اللسان هذا ليسه أبداً لا يستطيع الشيطان وليس هو بقضاء وقدر أراده الله سبحانه وتعالى على هذه لوحدها بدون سبب منها أبداً لا يظلم الله سبحانه وتعالى الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون فالقضية أخي إقبال إقبال على شيء من كتاب الله عز وجل سيهدي الأخ هذا الذي يسأل نصيحة له أن يأخذ بسورة إبراهيم أو بسورة الجاثية أو بسورة الطور يتأمل ويقرأ فيها سينفتح قلبه لكل خير ويطرق كل شيء السؤال الثاني من حول كثرة الطلب الدعاء من الآخرين أهم أغنى من الله ولا أقدر ولا الله سبحانه وتعالى أعز من أن يخذل من لجأي لي حتى لو كان كافر قال الله وجل إذا مسكموا الضروا في البحر ضل من تدعون شوف ما عد ذكروا أحد هم الآن في أشد بالأطلال بس عرفوا أن لا يجيبهم إلا الله سبحانه وتعالى ظل من تدعون ما عدنا بغا حتى يقرأ علينا ونبغا حتى يدعونا أن نعرف الطريق وهم وعجيب أن المشركين يجدون الفن هذا إذا ما استهد ما يروح لحد قال ظل من تدعون إلا إياه هل أعطاهم ألا ما أعطاهم قال فلما نجاكم دليل أنه أعطاهم ونجاهم لأن الله سبحانه تعز عليه لحظة أنت تنكسر فيها لله سبحانه وتعالى وهذا يعني لابد أن حتى قضيك مرأة تقول أدعي إن الله يخليك تدعين طيب قال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني ما قال الله سبحانه قل كل آيات اللي فيها وإذا سألك فيها قل أسألونك ماذا ينفقون قل أسألونك عن الأهل قل كلها قل إلا هذه الآية من دعا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ما قال أسمع قال أجيب دعوة من الداعي إذا راح لحد ولا إذا دعاني إذا دعاني طيب ما استجاب لي طيب أنت مستجيب فليستجيبوا لي لو أقول لك عطني الكاس تقول لا عطني البيالة تقول لا. عطني, لا, لا عطني القرم تقول لا ثم تقول لي عطني القرم طبيعي بقول لك لا والله سبحانه المثل المثل, المثل أعلى لأن الله سبحانه لا يساوي بين بين الناس عبد الله بن ورواحة وهو مجاهد ومات شهيد يقول لأعسلم في سريله الزرار عن سيري صاحبي والآن المقتول في سبيل الله ليه قال إنه تردد وكل موعد الله الحسنة لكن الله سبحانه عادل بشكل ما يتصور عادل مطلق الآية ثانية الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي قال سبحانه وتعالى أمن جعل الأرض قرارا كلها أصعب من مسألتك وجعل خلالها أنهارا كل تهيئة الآن بعلمك فرى هذه أصعب من مسألتك وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإلهم مع الله ما في إله مع الله صحيح. بل أكثرهم لا يعلمون. شكل بعده أما يجيب المضطر ما قال إذا راح لحد لا تروح لحد. مضطر أنت الآن عندك عندك شرطين تلقاها في أكثر الناس واحد وقع غصب على الناس اللي هو اطراف المريض ولا فقير. طيب الثاني إذا دعاه فليش يقول لا والله ما خليك تكمل اثنين. الله عطاه شرطين مضطر دعاه دعجه يكشف السوق أيًا كان السوق مرض أي شيء قال إلههم مع الله قليلاً ما تذكروا تذكرون مستشفيات ولقاعد يحكي الدكتور ثلاث أيام متى يجي والد شو... طيب عندك رب العالمين أعظم من الدكتور وما سألته فابليس يشوف الواحد مضطر يقوله خلاص أجل رحت في فلان دراج رايت زينة وفي فلان الله ما وعد الله ما أراد أن يظلم الناس الله أراد أن يغني المسلم عن, عن الناس كلهم لم يجعل لنا وصاة مثل ما ذكرت وهذا هو أصل التوحيد وأسأل الله سبحانه وتعالى يخص قلوبنا جميعا جميل, جميع. جميل. أيضاً معنى هذه المسألة نأخذ صلاتكم الإجابة عندك شيء وتعلق عليها وإضافتك على إجابتك الشيخ وهو في مسألة الشيخ إن شاء يعني بماك في وشئ لكن في قضية تنبيه في هذه المسألة الأول أن سؤال الناس سؤال الناس هذا ما عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح وغيره لا تسأل الناس شيئا الأصل أن لا يسأل الناس شيئا عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسأل حتى الصوت من شدة يعني ا ا النبي ا الله ا ا فهذا الأصل الإنسان أن يرفع بنفسه عن سؤال غير الله عز وجل هذه واحدة الثانية أختنبت في السؤال وقالت أنها تتكلم عن الأكثر إذا لم يكن هناك أكثر في الأمر لا بأس به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في حديث أويش القراني قال لعمر إذا أدركت فقل فكله أي يستغفر لك ف شرع علي عمر أن يطلب من أويس أن يستغفر أن يستغفر, أن يستغفر, أن يستغفر له فكونك تسأل أحد من الإخوة وكذا ممن ترى فيه صلاحة نحادف في تقول استغفر لي أدعو لي فهذا إذا لم يكن على سبيل الإكثار فلا بأس به وقد جاءت في هذا سنة سنة كثيرة جدا هذه واحدة الإكثار هو الذي نهي عنه كثيرا أرجو أن ينتبه لهذا لأنه له أثر على التوحيد له أثر على و... التعلق بغير الله قد يترك الإنسان نفسها الدعاء و يعلق ماله ويعني الله, الله, الله, الله. الله. طيب أحسن الله إليكم أنا يعني مضطر إننا حكينا أن الموضوع موضوع الدعاء موضوع يعني متنوع وله محاور كثيرة كما اللي على جزء منها لكن بنحسب إن شاء الله أن وصلنا رسالة من يعني من فيس كلامكم واستشهادكم إلى يعني هذه المسائل ووضحناها ونصلص ما تعالى أن يكتب المنفعة والفائدة فيها الجميع. أشكركم مرة أخرى أشكر ضيفي الكريمين صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عصام المصالح العويد عضوها التدريس بكلية الصويدين جامعة الإمام محمد سعود الإسلامية وفضيلة الدكتور عبد المحسن بن محمد الأحمد الداعي الإسلامي معروف أشكر لكم إجابة دعوة البرنامج مشاركة معنا في هذه الحلقة والشكر موصول لكم أنتم أيها الحب لطيب متابعتكم يتجددوا لقاؤنا بإذن الله تعالى في لقاءة قادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة من ليالي رمضان روضها سحرها من الجنان ليلة من ليل رمضان روضها سحرها من الجنان نعمة وذكرى دعوة وبشرى لنرتديه أجرا إلى هالجنة